بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشاها والنهار اذا تجلا وما خلق الذكر وانثى ان تذارا لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى فسن وما إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يخطاها إلا الأشقى الذي تذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتسفى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى ربه الأعلى ولا سوّف يرضى.